تخيلنا بدون أمطار تخيل لو تجف الأرض فهالدنيا وش اللي صار عطانا ربنا نعمة وعلينا نشكر أفضار إحنا ما حفظنا عطانا ربنا علينا نشكر ما حفظنا تخيل لو شحيح الماء تخيلنا بدون امطار تخيل لو تجف الأرض فهدى بياه وش اللي صار إذا أنت غني وظامي وماشي وحدك بصحراش في ايدك وقتها مالك تبادل مالك قطره تاه النعم وقتها مالك تبادل مالك قطرة ترى هالنعم زوان ترى والله زوان تخيل لو شحيح الماء تخيلنا بدون امطار تخيل لو تجف الأرض لو it's the water, you can't تخيل لو without the الدنيا وش it's